Iść pewi fakt, gratuluję mi o mądfa, pelli to كنت صغيره harmonijem الروح pewi الشيباني ما mekaj leżę, mekaj leżę, العمر بالذربة طار يام شباب الباب كتسك تشوفه في مريتي خسارة الشباني خادس نوهرب خدوا لي شبابي خدوا احلامي حرموني حرموا لي خلوني نفاجي حياتي هادي ما عندي غير صبر بكا يلاش بكا يلاش اللي فاتمات يام الجديدة هادي يام الزي نجاة